خوار طريان حذاري حذاري ايتها الامه الساجره في غيها حذاري حذاري ايتها الجماهير السائبه كالقطعان تفعل تتبع كل ما حذاري حذاري ايتها الامه حذاري حذاري ايتها الجماهير ان تتورطي في هذا المحظور و شيوعية إنما ابتدع الشيوعيون يتظاهرون ويعتصمون ويعصون عصياناً مدنياً بل كما قال خير البريه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي عليكم وصل الله الذي طامة التي لا تبتي ولا تغر وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري فانه لم يكن ما كنا نقوله بالامس البعيد والامس القريب رايا ارتئيناه تثبت الايام والوقائع والاحداث خطاه ام صوابه فنتحول عنه او نثبت عليه وانما كان ما قلناه بالأمس البعيد والأمس القريب ونقوله اليوم إنما كان عقيدة ودينا لا يزيده مر العيام وتوالي الوقائع وتتابع الأحداث إلا رسوخا وثباتا بحول الله وقوته ونعمته ومنته وما تبخضت عنه الأحداث فيما يفرح به الناس إنما هو شبيه بقصة المرأة التي قضت السنين بلا إنجاب لكون زوجها عنينا لا قدرة له على النساء ثم حملت سفاحا فغض زوجها وأهلها ترفع عن خطيئتها إنها قد أنجبت ذكرا فمقيمة الشرف حينئذ وما قيمة المثل وما قيمة الاصول لقد انجبت ذكرا لا بد من ضبط النسبه بين الغايه والوسيله فكم من مريد للخير لن يدركه كما قال الحبر بن مسعود رضي الله تعالى عنه كم من مريد للخير لن يصيبه وإنما قال ذلك لاقوام كانوا يذكرون الله تبارك وتعالى يسبحونه يهللونه يحمدونه يعدون ذلك التسبيح والتهليل والتحميدة على العصا في الحلق ولهم قائد يقودهم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى في مسجد الكوفة في السحر الاعلى ومع ذلك قال انكم اما ان تكونوا على مله هي اهدى من مله محمد صلى الله عليه واله وسلم وإما انكم تفتتحون باب ضلاله ثم ذكر صفات الخوارج وقال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد حذرنا منهم وكانوا قد قالوا والله ما عرضنا إلا الخير فقال كم من مريد للخير لن يدركه كم من مريد للخير لن يصيبه ثم قال أما إني لأخشى أن تكونوا منهم يعني الخواجج قال راوي الحديث فرأينا عامه اولئك الحلق يطاعلوننا يوم النهروان مع الخواجج فالأبوض من ضبط النسبة بين الغاية والوسيلة قد تكون الغاية مشروعه ولكن الوسيلة إليها لا تكون مشروعه فتكون حينئذ محرمة لا لذاتها وإنما لأن الوسيلة إليها غير مشروعة